Oh la la la la la بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستكمل باذن الله عز وجل المجلس 18 في مدرسه سوره الاعراف كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى قطعناهم 12 اسباطا امما فاحينا الى موسى اذ يستسقه قومه ان يضرب بعصا الحجر تكلمنا في المرة الماضيه في ختام المره الماضيه كيف أن بني إسرائيل دخلوا في الأغلال ودخلوا في الإصر بسبب كثره عنادهم وكثره عصيهم وأن الحل الأوحد في هذا الزمان لخروجهم من الأغلال التي كانت عليهم ومن الإصر هو الحل الاوحد هو أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل اذا يعني التوراه والانجيل الان لا تصلح للعمل جاء القرآن مهيمنا على التورات والإنجيل وايضا التوراة والانجيل حرفت فدين الإسلام هو دين الخاتم الدين العالمي الذي لن يقبل الله لن يقبله الله عز من أحد في هذا الزمان إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فجاء جاءت هذه الايات معترضه في وسط قصه بني إسرائيل حتى تبين لنا أن خروجهم من الاغلال ومن الاثر الذي نزل عليهم بسبب عنادهم يكون باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءهم يبين لهم كثيرا مما يخفون هو الذي جاءهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو الذي جاءهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلى الله عليه وسلم ثم ختام الايات المره الماضيه قال ربنا سبحانه وتعالى ان قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعذرون أي ليس كل بني اسرائيل كانوا على هذه الشاكله بل كان فريق منهم يعملون بطاعه الله عز وجل وهذا سيكون معنى اليوم أن كانت هناك طائفه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما سياتي في قصه اصحمسب تبدا الايات التي معنى اليوم بقوله سبحانه وتعالى وقطعناهم 12 اسباطا امم واوحينا الى موسى ايدي استسقاه قومه أن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه إثنتي عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظلنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم هذه الآيات تتضمن ثلاث قصص لاستسقاء وتظليل الغمام ونزول المن والسلوى اختلف المفسرون متى حدث هذا الامر متى حدثت قضيه الاستسقاء متى طلب قوم موسى منه ان يستسقي لهم ومتى كان تظليل الغمام ومتى كان نزول المن والسلوى جمهور المفسرين وجماهير المفسرين ان هذا كان في فتره التيه سوره الاعراف تتميز في قصه بني اسرائيل عن سوره البقره ان سوره الاعراف يعني بنسبه كبيره جدا السرد القصصي بتاع بني اسرائيل هو على حسب التدرج التاريخي يعني من اول ذهاب موسى عليه السلام الى فرعون وانقاذ موسى لبني اسرائيل ثم عبور البحر ثم الجرائم التي فعلها بنو اسرائيل الى اخر اللحظات ده في نوع من التطور التاريخي او سرد التتابع التاريخي التناسق الزمني سوره البقره تجد ان في قصه ثم قصه بعدها القصه اللي جاءت بعدها حدثت زمنيا قبله لكن في الترتيب في سوره البقره جاءت بعدها وده جعل هذا جعل بعض بعض المستشرقين يستنكر حدوث هذا في مثل سوره البقره وقال ان القران مش منظم والقرآن عشوائي طيب ما لو انت بتتكلم على احداث تاريخيه هي موجودة في سوره الاعراف بترتيب زمني معين ذلك عندنا هنا ان قصه الاستسقاء وقصه الغمام والمن والسلوى جاءت قبل واذقل له سكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ايه 160 و160 في سوره البقره مع معكوسين ايه 58 و59 قصه دخول الارض المقدسه وايه 60 في سوره البقره قصه الاستسقاء واذا استسقى موسى لقوم فبذلك كان من اسباب تاليف استفر العظيم للشيخ عبد دراز رحمه الله عليه ورحمه كتاب النبأ العظيم ان هو كان الانتقادات التي وجهت للقران ومنها العشوائيه وخاصه في سوره البقره فكتب عن اعجاز القرآن وافرد يعني شوط طويل في كتاب النبأ العظيم ممكن يكون هو الشوط الاكبر اصلا والمقصود الاساسي لتاليف الكتاب لبيان تناسق وتناظم سوره البقره يعني القضية القرآن ليس كتاب تاريخي قد تكون هذه التقسيمه وفي استنباطات رائعه فثير من اهل العلم شيخ عبد الله دراز والدكتور فريد الانصاري رحمهما في مسألة الترتيب لماذا جاء جاءت هذه الجرائم على هذا النسق في سوره البقره قد يكون قد يكون كل مجموعه من الجرائم المتناسقه مع بعضها البعض جاءت متتاليه ليس القضيه السرد التاريخي لكن في الاعراف روعي هذا الامر قضيه السرد التاريخي فنجد ان هنا في سوره الاعراف الاول بنو اسرائيل كانوا تحت تعذيب فرعون ثم انقذهم الله عز وجل فمروا على قوم يعكفون على اصنام طلبوا أن يكون لهم اله اعرب عنهم موسى عليه السلام وبخهم ثم ذهب لميقات ربه ثم عاد بالتورال وجداهم يعبدون ويعجل ثم ذهب الى ميقات اخر معه السبعين ليعتذر فنزلت الرجفه على السبعين فعاد موسى مرة أخرى إلى قومه وأمرهم أن يذهبوا إلى الارض المقدسة وده موجود في صوره عن الذهاب إلى الأرض المقدسه فكانوا في التي فظلوا فتره في التيه ومات موسى عليه هارون اولا ثم مات موسى عليه السلام في التيه ما ذكرت الآن بصوره مختصره دم عليه هذا عليه جمهور المفسرين لذلك قطعناه ب عشرة اثباطا امما نوحينا إلى موسى الى موسى اذ استسقى والغمام والمن والسلوى جماهير المفسرين ان هذا حدث في التيه طيب متى كانت فتره التيه اثناء سير موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسه اصلا موسى عليه السلام جاء إلى مصر لينقذ بني اسرائيل ياخذه وما يعود بهم الى مجد ابائهم في الأرض المقدسه التي كان فيها يعقوب عليه السلام سيدنا يعقوب اسرائيل كان في الأرض المقدس وسيدنا يوسف كان معه ثم بعد ذلك اتى يوسف عليه السلام إلى مصر ثم يوسف أخذ مجموعة من بني اسرائيل لما استدعى اخوته الى مصر فاراد موسى عليه السلام أن يعود بقومه مرة أخرى الى الأرض المقدسه واعاده الاستخلاف في الأرض مرة أخرى على يد بني اسرائيل في الارض المقدسه لان يعني دائما غالبا يعني على مدار التاريخ اللي بيسيطر على الأرض المقدسة في الشام وفلسطين يعني فلسطين تدخل في مصطلح الشام يسيطر احيانا يعني في مصطلح بعض المؤرخين اللي بيسيطر على الأرض المقدسه غالبا هو اللي بيالو تمكين في الأرض ذلك كان من علامة قرب تمكين النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال من مكه الى المدينه انه ذهب في المعراء في الاسراء ليصلي إماما بالانبياء في الأرض المقدسه في بيت المقدس فشاهد ان كان سيدنا موسى اخذ بني اسرائيل وذهب بهم الى الارض المقدسه فامرهم بالجهاد يعني سيدنا موسى اخذ بني اسرائيل وفلق له البحر ثم كان في الطريق اثناء الطريق امرهم بدخول والجهاد الارض المقدسه فرفض غالب بني اسرائيل فعاقبوا بالته وهكذا دائما الذي ينكس عن الجهاد وعن البذل نصر الدين يعاقب بالته لا يرى الحق كلما أعرض الإنسان عن شرع الله عز وجل كلما اصيب بنوع من الظلام والعمى والتيه كما تكلمنا في المرة الماضيه ان الاعراض عن شرع الله عز يؤدي إلى غياب العلم وقله العلم وقله النور وقله البصيره فقال جمع من المفسرين بل جماهير المفسرين إلا قله قليله اشير الى قولهم الان باذن الله عز وجل جماهير المفسرين قالوا أن هذا حدث في التيه وهذا جعل كثير من الناس يتعجب اني سيدنا موسى يضرب الحجر بعصاه ويخرج الماء والغمام في الحر تكون معهم سحابه تظلهم في الحر وان يكون الطعام ينزل عليهم المن والسلوى كل هذا يكون في التيه التيه اللي هو اصلا عقوبه فقالوا هذا من لطف الله في عقوبته وان عقوبه الله عز وجل لا تخلو من لطف سبحانه وتعالى لان العقوبه التي تخلو من اللطف هي الهلاك المبين وهي العذاب فحتى في العقوبه كان ينزل عليهم المَن والسلوى وكان يظلهم يظلهم الغمام وكان موسى عليه السلام يضرب بعصاه الحجر ويخرج الله عز الماء من الحجر عندما يضرب موسى بعصاه الحجر فانظروا كيف كان معاملة الله عز وجل لبني إسرائيل كانت معاملة فيها لطف ورفقه ورحمة وكيف كانوا بالرغم من العقاب انهم في التيه معاقبين إلا أن الله عز وجل لم يرفع عنه عنهم اللطف والرفقه والرحمة لهم قال جمعون لا ان ده ما حصلش في الت استغرب قال ما ينفعش الكرامات هذه تحدث في الت قال له طيب الكرامات دي حصلت امتى قالوا ان سيدنا موسى مر بمرحله وهو يسير في الصحراء من لحظة العبور البحر الى ان جاء الامر بالجهاد قبل ان ياتي الامر بالجهاد وقبل ان يعرضه كان في مرحله زمنية في هذه المرحلة من السير هي اللي كان فيها الغمام وضرب العصا للحجر وكان فيها المن والسلوى لكن بمجرد ما دخلوا في الت ارفعت رفعت هذه الكرامات عنه وذكروا بعض المتاخرين وذكر بصيغه التمريض ذكر الرازي وابن عطيه وغيره ومال اليبن عاشور من المتاخرين لكن اللي عليه جماهير المفسرين والمؤرخين ان ده حدث اثناء التيه يبقى قطعناهم عشرة اسباطا امما او احينا امما واحين الى موثئ يستسقى قومه هذه الاحداث لاستسقاء الغمام المني والسلوى على راي جماهير المفسرين حدثت في مرحله التيه ولماذا دخلوا في التيه لأنهم اعرضوا عن الجهاد اعرضوا عن القتال والتفصيل موجود في سوره المائده لدخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم خلاص واضح كده التقسيمات لان برضه هيجي لنا خلاف ثاني كان في بحث صغير جميل كده 50 صفحة اسمه تيه بني اسرائيل بين القرآن والتوراه دكتور مش فاكر اسمه نصر عبد الله بحث جيد يعني بيحاول يجمع كل مقيل في التوراه وطبعا بيستند ان الاصل في القران وبيذكر الاختلافات في مسألة التيه ومتى كان وهل الكرامات كانت موجوده في التيه او قبل التيه وذكر اراء المفسرين نعود إلى الايات قطعناهم عشرة اسباطا أمما لماذا قطعوا لماذا قسموا إلى فرق وامم واسباط الطبري قال بسبب اختلافهم في الدين كانوا مختلفين بعض الزنخري قال لقله الالفه بينهم ده كانوا مش طايقين بعض فما كانوش ينفعوا مجموعه فكانوا متقسمين لكن ابن عاشور قال لا. هذا ليس يعني المتقدمين زي زي الطبري والشنخري قالوا ان كلمه قطعناهم دي عقوبه يقطعناهم عشرة اسواطا امم التقسيمة دي عقوبه ابن عاشور قال لا دي مش عقوبه السياق كله هنا الاستسقاء الغمام المن السلوى السياق في الايه دي كلها فيها منه ونعم فقال هذا من ضمن النعم ومن باب السياسه الشرعيه ان لما يكون في جيش كبير عشان ما يحصلش اختلافات ويسهل قياده هذا الجيش يكون في تقسيمة وعلم الله عز وجل موسى كيف يقسم الناس 12 صبت وهم كان العائله عائلات مقسمه من لدن اسحاق عليه السلام 12 عائله أو 12 قبيلة وازاي وضع على كل قبيله نقيب وازاي النقيب هو اللي يجيب له اخبار من تحته وان هذه التقسيمات تصلح للجيوش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب للحديبيه كان 1414 لواء تقريبا فازاي ان دي نعمه ومنه علمها الله عز وجل لموسى عليه السلام فكان في ترتيب للقوم قال بعضهم لا هذا من شده يعني عنادهم وعتوهم كانوا يختلفون حتى في وقت التيه وده للاسف بنلاحظه ان احيانا الناس في وقت لتضعف بدل ما تتكاتف تتناحى وتتنازع فهنا ده قال ربنا سبحانه وتعالى من اسباب ان الحجر ينقسم الى 12 عين 13 عينا كما في سوره البقرة ليه يتقسم كده قال حتى لا يتنازعوا فقال ربنا سبحانه وتعالى هنا وفي سوره البقره قد علم كل اناس مشربهم عشان ما يتخانقوش مع بعض انهم ما يتخانقوا مع بعض عشان الما انظر كيف كان في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكفيهم ركوه من ماء بئر بسيطه او يضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبع اصابعه الشريفه في الماء وينبع الماء من بين اصابعه الشريفه ليسقي الجيش باكمله ولا يتنازعون كان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يمرون بنفس الأزمات لان هم صحراء والمفروض ذاهبين إلى الجهاد كان الصحابه يمرون بنفس الأزمات وك وكانوا لا يتنازعوا لكن هؤلاء كانوا يتنازعون وكانوا يتناطحون فيما بينهم ففقد ربنا سبحانه وتعالى قد علم كل اناسي مشرق يبقى اذا منهم من راى ان ده بلاء ومنهم راى انه نعمه وقطعناهم اثني عشر اثبات الامم في هنا في التفسير وقفه طويله عند مساله معلش يا حته لغويه ولا لكم عشان اللي اجدها في التفسير ان المفروض ان التمييز بتاع العدد ودي دايما من القضايا المشكلة والمشكلة في قضيه النحو اعراب العدد والتمييز بتاعه وهل زائد موافق ولا مخالف ومذكر ولا مؤنث فقالوا ان 12 اثنتا عشره التمييز بتاعها كان متوقع يجي مفرد انت بتقول 13 قلم 12 قلم 14 كتاب بتقولش 13 الالم 12 اصبط فقالوا المتوقع قطعناهم 12 صبط فليجي جمع وادين قالوا حتى لو جه مفرد صبط مذكر ولا مؤنث انا راي نعدي الحته دي <تصفيق> لكم بس بسرعه مذكر فقالوا ان المفروض العدد 1 و2 بيجي متوافق التذكير والتانيث مع التمييز بتاعه يعني كان 12 صبط قالوا ان اصبط هنا اعربها مش تمييز اصلا اصبط هنا اعربها مش تمييز محذوف تقديره فرقه مؤنثه منهم او قبيله ودي اعربها هنا بدل عشان دي من الاشكاليات لان احنا بعض المستسقين اللي انتوا عندكم اخطاء طب ما عندنا اخطاء طب ما هي جت قبل كده اثنتا عشره عينة طب ما هو يعني اللي ما غلطش في دي ممكن ما يغلطش في دي يعني احنا يعني المعاصين المعاصرين بيتفازلك يعني معتقد ان دي عدت على العرب كلهم على ابو جهل واللي كانوا بيدوروا على اي غلطه في القران دي عدت عليهم ما هو لو كان وكانوا بيدوروا على اي غلطه في القران فبيعتقد ان هو مسك حاجه والامر بسيط جدا اصلا والعلماء يتكلموا في بس مش عايزين نطول يعني الزمهخاري والحاشي الطيبي عليه اتكلموا في قيمة ان اللي جه هنا جمع اثبات وايه الفائده اللي جابها يعني اللي بنحصل عليها واستفاضوا فيها مش بس تبقوا عارفين لان كان حد سالني السؤال ده ازاي يجي هنا التمييز جمع وكمان مذكر وعشان برده تبقوا عارفين هتلاقي السين عشره بتجي ساكنه لما يكون مؤنث ومفتوحه احد عشرة كوكب السين بتبقى مفتوحه لما يكون مذكر كذا اعراب العدد باب وهتلاقوا هنا المفسرين استفاضوا عشان يردوا على الاشكاليه تعرف هما ليه بيستفاضوا هنا لان بعض الناس بيعمل اشكاليات وبيتهم القران بالتناقض فقدطعناهم عشرة اسباطا وكل وكان كل سبط أصبح أمة امم والأمة اللي هي بتام مقصد واحد فأمة الإسلام امه واحده فهم اصبحوا امم يعني اصبحوا رغبات مختلفة ومتنازعين وده بيؤيد قول ان حصل تنازع ما بينهم فكلمه امم جمع لان الام كانت ام لها إمام لها مقصد مختلف فاصبحت المقاصد بتاعتهم اصبحت مقاصدهم مختلف اختلفوا مع بعض اقطعناهم 12 اسباطا امم واوحى الى موسى اذ يتسقاه قومه ان يضرب بعصاه الحجر طلب منه قومه الماء فطلب من الله عز وجل فقال له ربه سبحانه وتعالى اضرب بعصاك الحجر العجيب ان سيدنا موسى لم يكن يتعامل بالعصا الا بعد ان ياتيه الوحي لانه كان معلق القلب بالاله بالعصا يعني سيدنا موسى كل مره ربنا يقول له اضرب بعصاك مع ثعابين استحرم مع البحر مع الحجر لكن في كل مرة كان ينتظر الوحي ان موسى عليه السلام كان معلق القلب بالله يعلم يعلمه ان هذه العصا مجرد سبب ينتظر الامر من الله سبحانه وتعالى كان يطلب منه الماء فيروح يضرب بعصا الحجر لا ينتظر الوحي ووحين إلى موسى ان يستقه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست في البقره فانفجرت قالوا الانبجاس هي بداية نزول الماء ويكون امر خروجه من ضيق واشبه بالعرق على الصخر كده ثم بعد ذلك حدث الانفجار فقالوا الاعراف دي بداية الحدث والبقره نهايه الحدث فانبجست منه 19 عينه تحتاج ان عين مؤنث اهي وجدت الشين ساكنه اسمها عشرات عين ليه 12 عين قد علم كل اناس المشروع طيب نجد ان في عندنا حديث صحيح مسلم الاشاعريين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمدحهم والاشاع الاشاعريين غير الاشاعره الاشاعه دي ايه فرقه عقديه لكن الاشاعريين دول اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابو موسى الاشاعري اللي جاءوا من اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الاشاعريين لانهم اذا كانوا ارملوا واذا كانوا في سفر وقل زادهم لما يسيروا في السفر ويقل الزاد كانوا بيعملوا كانوا بيعملوا شيء جميل جدا كان كل بيجمعوا الزاد بتاعهم كلهم كل واحد مع حاجة معاه ده بر ده معاه شعير ده رز ده مش عارف بيجمعوا كل الحاجه بتاعتهم ثم يقتسمونه بالستويه ده معاه 10 كيلو ده معاه 2 كيلو ده نص كيلو وده معاه جنيه ده بيحطوها مع بعض لما بيقل الزاد في السفر في وقت الضيق يتكاتفون فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا منهم وهم مني ده فعل ممدوح لما يكون في تناثر في الاخلاق صعب انك تطلب الناس يعملوا فعل الاشاعريين فالحل للقائد الحكيم ان يشوف المجموعه اللي معاه بينهم تنافر لا يقسمهم قد علم كل اناسي مشروبه ان تشربوا ما حدش يشرب من عين بتاعه التاني شوفوا ما تتخانقوش مع بعض رغم هم في التيم وفي الاضضعاف ولسه خارجين من اذى فرعون لكن للاسف هذه يعني اخلاق منتشره لا تقدر الظروف المحيطه فقد علم كل اناس مشربه لو الناس عندها استعداد للتكاتف والترابط ممكن نفعل فعل الاشعري يتقاسموا بسويه وده الفعل الافضل والفعل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم قد علم كل اناس مشربه هو وللنا عليهم الغمام هذه المننه الأخرى والنعم الأخرى ان كانوا في الحر في الصحراء وكان معهم سحابه وكلما تخيل انسان أن هذا يحدث في وقت العقوبه يعني, يعني الإنسان في وقت العقوبه من الذنب يعني ممكن ثاني يذنب فيعاقب ففترات العقاب هي محفوفه باللطف يعني ممكن واحد عمل ذنب كبير ويعاقب بسبب ذنبه وفي اثناء العقاب يرسل الله عز وجل يصبره من يذكره بالله هو اللطيف سبحانه وتعالى وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيباتي ما رزقناكم وما ظلمون أي قيل وما ظلمونا أي بعدم دخولهم للارض المقدسه لما اعرضوا عن الجهاد أو وما ظلمونا لما قال الله عز وجل لهم كلوا ولا تدخروا في بعض الاثار ان كان ربنا بيقول لهم عشان يضلوا يظل حتى يضلوا معلق القلب بالله كان الطعام بينزل لهم كل يوم يعني اليوم بيومه النهارده الأكل بينزل لهم فبنو اسرائيل دايما يعني عندهم مكر ومراوغه وخدي عندهم سوء ظن بالله فكانوا يدخلوا ربنا سبحانه وتعالى كان امرهم الا يدخروا فادخروا خايفين الأكل ما ينزلش بكره وسيدنا موسى وعدهم ان الطعام ينزل والذي انزله اول مره ينزله ثانيه مره فلما ادخروا عاقبهم الله جل وكان الأكل يصيبه الدود والعفن بسبب ادخاري وده امر عجيب جدا ان لذلك طلبوا من موسى عليه السلام قال له لا احنا ما عايزين الاكل من السماء ده ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض عايزين حاجه من الارض احنا اللي نحطها ونطلعها انا واثق في ايدي انما تيجي مش عارف انزلها شوف عندهم سوق شو بالله ادعوا ان ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من البقليها وقسائها وفوميها وعدسها وبصلها قاله فبطوا مصر انتوا اصلا بتوع ذل مش بتوع حريه ولا نافع معاكوا الكلام ده انتوا حلكم فرعون يجي المهم فبطوا مصر فان لكم ما سالتم حضوره بقت عليه وفي حتى اثار موجوده في الاسئلهيات وموجوده في التوراه ان هم قالوا له لما قال لهم اذهبوا للجهاد فضلوا يصرخون ويتباكون ووعدوا يصوتوا ويقولوا سلطت علينا السيف ونريد ان نعود الى مصر مره اخرى وكانوا هيقوموا بوضع رئيس عليهم غير موسى عليه السلام ويعودوا الى مصر مرضا وقالوا ان العيشه في مصر كانت افضل من الجهاد هناك شعوب تعودت المذله والمهانه ولا تريد دفع ثمن الحريه ولا تريد دفع ثمن ان يكون لها راي وان لها عزيمه وقوه فقال ربنا سبحانه وتعالى انزلنا عليهم مننا سلوا كل من طيبات ما رزقناكم وما ظالمون ولكن كانوا انفسهم يظلمون كانوا انفسهم يظلمون بترك الجهاد كانوا انفسهم يظلمون بالادخار ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم سكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخول الباب سجدة نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين طبعا في أكثر من كما 8 فارق من الايه دي وايه البقره والرازي استفاض يعني في الفروقات البلاغيه لمن اراد أن يعود ما بينها وفضل الساموراي من المعاصرين شاهد متى حدث هذا الأمر اذ قيل لهم ويزقيل لهم سكنوا هذه القريه قالوا ان ده حدث احنا قلنا سوره الاعراف بتتميز عن سوره البقره ان ده ده الترتيب التاريخي هناك سوره البقره معكوسه أي تدخل الارض الأول وبعدين تستقر فهنمشي على راي جمهور... اشرح لكم الاول راي جمهور المفسرين عشان نمشي نمشي زي ما قلنا كده قالوا ان اللي حصل ايه ان الايه الاولانيه 160 خلاص دول كانوا في التيه ومات هارون عليه السلام ثم مات موسى عليه السلام في التيه لماذا لانه رفضوا دخول الارض المقدسه فعوقبوا بالتيه 40 سنه يتيه هنا في الارض فلما ندم موسى على الدعاء الذي يدعاه على قومه قال الله جل فلا تاس على القوم الفاسقين هم يستاهلوا فلما ماتوا في ت ونجا جيل اخر نشا في الصحراء معتمدا على نفسه بعيدا عن واقع الذل والمهان الذي عاشه الأباء والاجداد في مصر لما نشا هذا الجيل استعداد للقتال فقام يوسف ابن نون وقال لهم ادخلوا الارض المقدسه وبالفعل قاموا وقاتلوا ودخلوا الارض المقدسه فلذلك قال لهم هنا سكنوا هذه القريه لانهم خلاص فتحوها سكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وانتم داخلين منتصرين بعد أن نصركم الله عجل وجل حطة حطه يا رب حط عنا خطايانا حطه يعني اغفر لنا خطايانا يطلبون من الله تعالى أن يحط عنهم خطاياهم وذنوبهم وتقصيرهم وقولوا حطه لابد ان الانسان دائما في مواطن البذل والجهاد أن يتذكر تقصيره وما كان قولهم إلا ان قالوا سوره ال عمران وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هؤلاء هم الربيون الكثير الذين قتلوا مع الانبياء فقال لهم وقلوا حط كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورائيه الناس يدخلون في يدين الله يفاجئ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توبا فأمرهم الله عز وجل بالاستغفار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه فاتحا دخل متواضعا مطاطئا راسه الشريف صلى الله عليه وسلم وصلى 8 ركعات قال بعض اهل العلم انها الفتح قال بعضهم انها صلاه الضحى ويستحب للامام الذي ينتصر في المعركه أن يصلي 8 ركعات سواء بتسليم او بغير تسليم على خلاف يصلي 8 ركعات شكرا لله عز على ان فتح الله له هذه البلاد فهنا امرهم الله ان تذكروا نعمته عليهم شكروا هذه القريه وكلوا منها عسيت مقولوا حطة ودخول الباب سجده طلب منهم الشكر بالقول وبالفعل أن يسجدوا شكرا لله او يدخلوا راكعين على اختيار الطبر سوره البقره وأن يقولوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا عملوا ايه ادخلوا قولوا حطه ودخول الباب نسجد نغفر لكم خطياتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ما رضوش يقولوا حطه روايات قالوا حنطه او حبه في شعيره ليه ال قال قالوا بعضهم قالوها استهزاء يعني نطلب من ربنا يغفر ذنوبنا ليه وربنا عامل لنا احنا فقالوها استهزاء بكلام النبي لا اله الا هو بمجرد ما عبروا البحر قالوا اجعل لنا اله بمجرد ما انتصروا قالوا حنطه مش محتاجين ربنا في حاجه على اخلاقه من هذه الأم ان هم يعني في لحظات الضيق بيطلبوا من ربنا اول ما بيعديوا مرحله الضيق يقول لك انا مش محتاج ربنا في حاجه ويستهزئ فالنبي اللي هو هنا يوشع بن نون قال لهم اطلبوا من الله ان يغفر لكم ذنوبكم فقالوا حنطه وقال بعضهم من بعض المفسرين ليه قالوا حنطه قالوا لانك لا يفكرون الا في الطعام انت بتقول لنا الذنوب احنا عايزين طعام فيقولوا حطه فقالوا حنطه احنا عايزين ايه الماده ده بيتكلمنا في المغفرة لا احنا عايزين الماده نمسك ايه في ايدينا ده تفكير مادي بني اسرائي قالوا لنؤمن لك حتى نرى الله جهرا هذا التفكير المادي الذي استشرى اليوم ان كل المعايير معايير ماديه مفيش معايير معنويه فهنا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ودايما وده موجود في سوره البقره بالتفصيل وعايز استقفاء كنت ذكرته في خطبه عن سوره البقره ان كل فعل فعلها بنو اسرائيل كفيها عقوبه موازيه عقوبه الانتقاء ان ينتقم دين كلها عقوبه عقوبه التحريف والتاويكه لها عقوبه هنا عقوبه التبديل فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء الرجز قالوا الطاعون قالوا اي عذاب شديد يقلق للإنسان في وفيها عنيفة هو الرجز او الطاعون فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون سوره البقر بما كانوا يفتكون يفتكون فالشاهد ان تبديل حرف الله وتغيير كلمة مكان كلمة وخاصه ان الكلمه مثلا مش لما ربنا قال لهم قولوا حطه فبدل ما يقولوا حطه يعني حطة عندنا ذنوبنا قالوا كلمة غيرها بس في نفس المعنى يعني بدل ما يقولوا حطه قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا فيكون اجتهاد منهم مثلا لا ده استهزؤوا وقالوا حنطه ودخلوا زحفا على استاه ما ما دخلوش سجود دخلوا يسحفون وهم قعود عكس السجود يعني مش هنسجد مش هنركع لسنا في حاجة إلى الله دخول راكعين خاضعين لله والدخول بطلب المغفره فيها معنى أن الله هو الذي نصرنا واننا نشكر نصر الله لنا وفتح الله لنا هؤلاء قالوا نحن لسنا محتاجين إلى الله فاعرضوا وقالوا حنطه ودخلوا يزحفون ولم على ايستهم وكانهم قعود ورفضوا السجود فبدلوا القول وبدلوا الفعل فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قالوا فخطوره تبديل الشرع وبامر منافي يعني مثلا لما يكون المقصود الأساسي من خلق ال... ال... الناس العباده وما خلقته الجنه والانثى الا لعبادوني فياتي ناس يعكس هذا المقصود تماما يقول لا احنا مش لازم نعبد ربنا ففي احيان ياتي انسان يعكس مقصود الشريعه تماما فعقوبته شديده سواء في الدنيا او في الاخره تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون السياق اللي انا ذكرته ده ده اختيار جماهير المفسرين وده اللي انا اميل اليه وده اللي عليه جماهير المفسرين بعض المتاخرين اختار معنى ثاني قال لا قال انا همشي مع سياق سوره البقره وان وان قايد تدخل الارض المقدسه ده من موسى عليه السلام لبني اسوياء احنا قلنا ان كلمه تكون هنا مين اللي من بني اسوياء هنا يوشع ابن نون مشتهين موسى ذلك الدكتور فايض الانصاري في سوره البقره قال الامر بالدخول الأرض المقدسه جاء مرتين في القرآن مرة على لسان موسى ورفضت فعوقبوا بالتيه ومره على لسان يوشع ابن نون فوافقوا ولكن اعرضوا بعد ان دخل ثاني يبقى الامر بدخول الارض المقدسه جاء مرتين في القران مره على لسان موسى فرفضوا من الاول فكانت العقوبه التيه ومره على لسان يوشع ابن نون فوافقوا فدخلوا ففتح الله عليهم ثم اعرضوا ولم يشكروا نعمه الله فكانت العقوبه رجما من أستنى. واضح ده اللي عليه جماهير المفسرين بعض المداخلين قال لا ان كلمه تسكنوا الارض المقدسه ده سيدنا موسى بيقول لهم وهم لسه قبل ما يخشوا التيه تعالوا نروح الارض المقدسه ربنا كتبها لهم قالوا طب امال ايه كلمه فبدل الذين طلبوا منهم قولا غير الذي قالوه مع ان الحديث في البخاري فقالوا حنطه الحديث ده موجود في البخاري معشور رايه ديت وقال ان الروايه موقوفه على هريره وغيره من المعاصرين قال ان روايه موقوفه من ابراهيم اللي هو تلقاها من الاسرائيلات الشاهد يعني قال لا التبديل طب ايه التبديل في قصة موجودة من عجائب بعض المتخخرين وخاصه ابن عاشور ورشيد رضا انه بيستنكر على بعض المفسرين المتقدمين انه بيجيب من الاسرائيلات طب هو بيجيب منين ابن عاشور بيجيب من التوراه طب ما هي التوراه ما هي يعني ما؟ وده من يعني طب انت استنكرت عليهم انهم جابوه من الاسرائيلات هو بينقل من التوراه ذلك من اكثر المفسرين المتاخرين رشيد صفحات موجوده منقوله من التورا كامله وهي محرفه هم متاخرين الشاهد يعني قال طب ايه التبديل قصة مشهوره ايضا في الاسرائيليات ان سيدنا موسى بعث 12 نقيبا يتجسسوا على الارض ديت اللي كانوا هيخشوها طبعا في خلاف ايه كانت هذه القريه فراحوا وتواجدوا فيها الجبارين ان فيها قوما جبارين لقوا فيها ايه الجبارين فلما رجعوا ال كان فيهم يشوع ابن نون وكالب واحد اسمه كالب اتفقوا مع بعض ان هم ما يقولوش لبقيه بني اسرائيل عن قوتهم لان لو اتكلموا مع بني اسرائيل عن قوة الجبابره هيخاف عارفين ان بني اسرائيل بيتلككوا اصلا قالوا احنا هنكلمهم عن ثمار هذه الارض عشان ايه نشجعهم على الجاء فراح يوشع ابن نون ومنعه اللي هو يا كلب راحوا لسيدنا موسى والبني اسرائيل هذه أرض جميله وارض مقدسه وفيها ثمار واعدوا يشجعوهم على القتال العشره التانيين ما عملوش كده انهم كانوا ثاني عشر نقيبه العشره التانيين لا اجل فيها قوما جبالين وهنموت وهنتقطع وبثوا الفزع والرعب فقال هو ده التبديل ان سيدنا موسى امرهم انهم لا يبثوا الفزع فبدلوا فعاقب الله العشره هؤلاء بالطاعون فماتوا امام بني اسرائيل القصه دي مذكوره في التوراه موجوده حتى الان قالوا ان تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل أي بث الفزع بين الناس وبث الفزع بين الناس يحتاج إلى عقوب فاماتهم الله بالطاعون امام بني هرين فانزلنا عليهم رجزا من السماء او farsalna عليهم رجزا الاعرف البقره رجزا من السماء نزل عليهم الطاعون طيب يبقى احنا نستفاد ايه من هذه الايات اول حاجه لطف الله عز وجل حتى لو كان في تي حتى في العقوبه تجد ان الانسان حتى في عقوبه الله له يلطف به سبحانه وتعالى رقم 2 حتى لا يياس الانسان من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كانت العقوبه لا يياس رقم 3 ان كل تأخير في تنفيذ الشرع دخلنا في ال تي المره الماضيه ان المعاصي والاعراض عن الشرع وارتكاب الفواحش والمعاصي بيؤدي الى قلة العلم وان العلم يبقى قليل بين الناس الان ان ايضا المعاصي دخلتنا في الت قصه اللي هناخدها دلوقتي المعاصي سببت قله الرزق الحلال يبقى ممكن من خلال هذه القصه تبحث عن اثار المعاصي في حياه الناس الغريب ان ممكن الناس لا تشعر باثر المعصية ازاي احنا عندنا ان المعصيه قللت العلم فممكن يكون بموت العلماء المعصيه قللت دخلتنا في التيه المعصيه قللت الرزق الحلال لكن الرزق الحرام كان منتشر زي ما نتكلم الان في القصة مع اصحاب السبت يعني ممكن مجتمع يكون فيه الحرام منتشر أهل العلم مش موجودين قله سواء ماتوا او محبوسين او ايا كان اهل العلم فين والنور والبصيره قليله وفي التيه والمجتمع لا يشعر انه معاقب فتقول له انت شايف اثار العقوب والذنوب والمعاصي يقول لك فين ده اما الرزق موجود تقول له ده حرام الرزق حرام فقد لا يشعر الناس وهذه مصيبه قد لا يشعرون بآثار معاصيهم لان ده هذا يجعلهم يتمادون في المعصيه فارسلنا عليهم رذيا من السماء بما كانوا يفترون ثم قال ربنا سبحانه وتعالى واسالهم عن القرية التي كانت حضره البحر أمر من الله عز النبي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسال بني اسرائيل المعاصرين له عن القريه التي كانت حضره البحر ليه بعض المفسرين قال ليه لماذا جاء الأمر غير يعني كل القصص كان ربنا بيبداها مباشره ليه دي تحديدا أمر الله جل ان نبيهم بني اسرائيل عنها قال بعض اهل العلم ان بنو إسرائيل لما كانوا بيجدوا اي حاجه في التاريخ بتاعهم فيها نوع من الخزي لهم كانوا بيمسحوها فكانوا محوا هذه القصه من اثار كتبهم ومن كتبهم ومن اثار وكان لا يعلمها الا الأحبار العلماء فقط لكن ليست موجودة في الكتب لأن فيها انهم موسخوا في فريق منهم موسخ قرده فانه ده هيصيبهم بالعار فكانوا مسحوا هذه القصه وان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على هذه القصه ولا سيما ان جماهير العلماء نسوره الاعراف كلها مكيه ولم يخالط بني اسرائيل بعد فان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تفاصيل هذه القصة قصت ان جزء من بني اسرائيل فرقه منهم مسخه قرده هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم طب ليه بنو اسرائيل مسحوها من التاريخ بتاعهم قالوا حتى لا, لا يعيروا عشان محدش يعيرهم ودي اشكاليه في التعامل مع التاريخ احنا المفروض نعترف بالخطا اللي وقعنا فيه حتى نصالحه لكن لابد للمصلح أن يعترف بالخطأ الذي وقع فيه او وقع فيه اباؤه او اجداده حتى يقوم باصلاح هذا الخطأ لا ان يغطيه ويتعامل عنه ويستمر على نفس الطريقه دي في التعامل مع التاريخ احنا عايزين عندنا تصور مثالي او هكذا دائما يحب الأحفاد ان يكون في تصور مثالي عن التاريخ ان هو ما فيش فيه اي خطأ تماما لا ده, ده امر خطا البشر يخطئون ونتعلم من الاخطاء فالمفروض بانوا يتعلمون من هذه القصص لكن هم قاموا بتغطيتها ومسحها ومحوها وتحريفه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بها واسالهم عن القريه ايا كان جمهير المفسرين ان هي قريه اسمها ايله وبعض المعاصرين قال ان هي بتسمى الان العقبه عند يعني انت خارج من مصر متجه الى الشام القريه دي اكيد مش تران وصنافير يعني <تصفيق> هو قال العقبه لازم تصحوا كده يعني لازم نقول لكم حاجه تصحيهنا هذا صحيح انا اللي هروح كده <تصفيق> واسالهم عن القرية التي كانت حضرة البحر ايش شهد هي قريه كان أهلها يصطادوا حضرة البحر اذ اهم لحظه في لحظات هذه القرية اذ هذه اللحظه مهمه جدا اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حتانون يوم سبتهم لماذا كانوا يعدون في السبت اذ تاتيهم حتانون يوم سبتهم سرا ويوم لا يسبتون لاتدي في اثار كثير منها في صحيح البخاري ومسلم والتفاصيل موجوده في الاسرائيليات لماذا فرض الله عز وجل على بني اسرائيل السبت مجموعه الروايات اللي موجوده في البخاري ومسلم وبقيتها في الاسرائيليات أن الله جل اختار يوما للبشر يكون في هذا اليوم جزء من اليوم خالص للعباده لله جزء من اليوم فيقال ان موسى عليه خارج الصحيحين ان عليه السلام قال لهم الجمعه فرفضوا قالوا نريد السبت ليه عايزين السبت قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى بدا الخلق من يوم الحد وانتهى الجمعه فقالوا ان هم يدعون ذلك تعالى الله ما يقولون ان الله استراح يوم السبت فاحنا نستريح احنا كمان يوم السبت ده ايه قياس فاسد اولا عقيده فاسدة ونشأ عنها قياس فاسد فاختاروا السبت فلما اختاروا السبت عوقبوا ان اليوم كله ممنوع في اي عمل دنيوي النصارى اختاروا الاحد قال وسلم هدينا الى الجمعه ده بلف صحيح احنا وفقنا للجمعة. نحن الاخرون الاولون يوم القيامه فالاخرون زمانا في الدنيا الاولون يوم القيامه فنحن لنا الجمعه ولليهود غد وللنصارى بعد غد بيد انهم اوتوا الكتاب كما قال النبي الله عليه في الصحيح ان احنا لينا الجمعه وهم ليهم السبت والنصارى ليهم الحد فلما اختار اليهود سب تختار النصارى الاحد اختاروه بعيدا عن الوحي احنا قابلنا الوحي فرضونا بالجمعه فلنا ساعه بس في اليوم هي اللي فيها ايه العباده وبقيه اليوم مباح ليك انك تعمل في الدنيا ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في سوره الجمعه التي ذكر فيها اليهود وانهم لم يستفيدوا بالأسفار التي كانت معهم ومثلهم كمثل الحمار يحمل اسفاره قال ربنا في ختام هذه السوره فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض احنا مباح لنا ان نبتغي من فضل الله جل بعد الصلاه لكن هم ما ينفعش وهذا من كمال هذه الشريعة ان في تداخل بين اليوم اللي فيه العباده والتعامل مع الدنيا تداخل الدين والدنيا عندنا موجود في هذا الدين فقط هم عندهم لازم يحدث انفصال تام يوم كامل تنفصل عن الدنيا لكن التداخل تداخل اوقات الصلوات بين اليوم تداخل احكام العبادات والمعاملات كما في سوره البقره هذا التداخل موجود في الاسلام ذلك هذا الدين عصي على العلمانيه العلمانيه هي الفصل بين هذه العبادات تكون في أماكن وان الدين والمعاملات ليس له علاقه بايه هذا الدين فهم لما اختاروا السبت فرضوا عليهم السبت ان يكون كل اليوم ممنوع في العمل بل في بعض الاثار اللي نقلت من التوراه ان اللي يرى بيعمل يوم السبت يعمل في الدنيا يقتل كانت عقوبه شديده خلاص ده ده السبت كان ممنوع فيه اي عمل دنيوي بيع شراء صيد اي شيء أي كان كله ممنوع عليهم يوم السبت فلما كان في قريه من القرى اللي هي ايلنيه اللي كانت حضرات البحر هذه القريه انتشر الفسق فيها وانتشر المع انتشرت المعاصي فيها والفواحش فلما انتشر الفسق فيها كما قال ربنا في ختام الايه كذلك نبلوهم لماذا ابتلاهم الله هذا البلاء بما كانوا كلهم كانوا المجموع يفسقون بصيغه المضارع الفسق منتجر ومستمر لما انتشر الفسق بينهم عاقبهم الله عز وجل جعل ربنا سبحانه وتعالى الحيتان لا تظهر طوال الاسبوع طول الاسبوع ما فيش حيتان وقريه حضرة البحر معناها اقتصاديا ان من اهم الثروات بتاعتها الثروه السمكيه وبيعتمدوا اعتماد كبير على السمك فلما تكون قريه حضرة البحر ولا يستطيعوا الصيدة طوال الاسبوع ويجي يوم السبت اللي محرم فيه الصيد تأتيهم حيتانهم سرعا اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم خد بالك من كلمه ايه تاتيهم حيتانهم الحيتان بنفسها هي اللي بتروح وهنا في قاعده مهمه سهوله الرزق لا يعني انه حلال اذ تاتيهم حيتان ومش معنى ان رزق جالك مره واحده فتحلك فجاه تقول شوف ربنا بيحبني ازاي ممكن يكون ابتلاء يعني سهوله الرزق الحيتان هي التي كانت تأتي بنفسها إليهم تأتيهم حيتانهم يعني كعب بن مالك رضي الله عنه لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بعد غزوه تبوك بعد أن تخلف هو وصاحباه عن غزوه تبوك فهجره المجتمع في قبيل أن ان تنتهي المده اللي كان هجر فيها كعب بن مالك اتته رساله من مالك غسان رساله ملك رساله بقى جايه ايه تخيل رساله جايه من ملك وقاله إن بلغنا أن صاحبك قد جفاك الحق بنا نواسك احنا سمعنا ان انت الناس مش عارفه قيمتك تعال واحنا عينك وزير الناس دي مش عارفه قيمتك تعال بس عندها تخيل لو واحد ثاني غير كعب الملك يقول لك الله اكبر جاء المصر ربنا مش هيضيعني ابدا هو هو كده هيروح ينتكس فاحيانا في فرص تفتح للانسان يظن انها فتح وهي بلاء ولا سيما ركز معايا ولا سيما حينما ياتي هذا الرزق لانه مش معنى ان رزق انه يبقى حلال إنه يعني او ان هو يكون رضا من الله جل لا سيما لو جاء هذا الرزق لا سيما لو جاء بعد ضيق فمعده فتره مش عارفين يصطادوا فلما لقوا الحيتان بتيجي السبت وتجرأ البعض واكل هنشوف ازاي الخلاف كذا حد من الحسين الخلافات كيف اصطدوا يوم السبت فظن البعض ان ده رضا من الله عز وجل الخطوره لما يجي الانفتاح بعد فتره من الضيق زي كعب بن مالك كده قعد 50 ليله بعد 40 ليله تقريبا جاته الرساله او او 30 ليله جاته الرساله الملك واسى في منتصف الضيق فالصح تستمر وتصبر حتى ينضيق يضيق, يضيق يضيق عليه فياتي نوع من انواع ال الذي يظنه فتح من الله هو ابتلاء الحل انه يستمر في الصبر حتى ياتي الرزق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى من اخطر البلاءات ان يجي رزق في وقت الضيق وهو حرام يعني تكون النفوس تتشفف اليه في هذه اللحظات اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم قلنا ان مديق واتيان الحيتان لا يعني أن الله يرضى ذلك وسهوله الرزق لا تعني انه حلال لا تعني دائما قد يكون بركه من الله عز قد يكون رزق ييسر من الله جل الإنسان نعم لا, لا نرفض ذلك الله جل ييسر للإنسان الرزق المؤمن الطائع التقي ييسر الله جل له الرزق ويفتح له من البركات ما يفتح الله للناس برحمه فلا ممسك لها لكن أقول لابد أن يحترز الإنسان اذ يعدون بالسبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم اليوم الذي ينبغي فيه أن يعظموا السبت يوم سبتهم شرع شرع قل يعني الظاهر القريب او تحمل معنيين الظهور والقرب يعني بكل بساطه ممكن يجيبي كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن البلاء بلاء مشابه تقريبا حدث للصحابه وهم في الاحرام في حالة الإحرام قال إن الله جل بتلاهم بالصيد تناله أيديكم ورمحكم فكلمه تناله بايديكم يعني لو مد ايده كده يجيب الصيد كان يكون في الخيمه وياتي الصيد يعني يدور حوله الصيد قريب منه جدا الصحابه لكن هو محرم ابتلاهم الله جل ايضا بنفس البلاء لكن نجح الصحابه في البلاء وعلموا أن الله جل يراقبه يراقبهم اذ يعدون في سبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعه يعني خلاص من بنشاطاق جدا تكاد أن تنزل في الشاطئ على الشاطئ يوم سبتهم بسرعه ويوم لا يثبتون خلاص ما فيش تعظيم للسبت لا تاتيه سبحان الله مين اللي عرف الحيتان يوم السبت يعني مين اللي يعني تخيل الحيتان تيجي يوم الجمعه بالليل خلاص بتستعد بكرة عندنا ايه هنروح ن يعني ايه نفت بني الاسرائيلي ونرجع ثاني خلف سبحان الله يعني الله جل قادر على كل شيء يملك كل شيء سبحانه وتعالى اذا اراد لشيء يكون فيكون يملك الأرزاق سبحانه وتعالى الانسان ما يقرا في كتابي لازالا لابد أن يتلقى الكلام على أنه حقائق خطوره تلقي حقائق الواحد لا قادر على كل شيء ياخذ بنواصي الخلق سبحانه وتعالى فمن الذي أمر الحيتان أن تذهب يوم السبت وتكون بهذه الطريقة وبهذا الظهور في حين ان الاصل في الحيوانات انها تفر من الصيد دي منهم كما قال ربنا تنالو ايديكم ورماحكم من الذي جر الحيتان وعرف الحيتان وعلم الحيتان ان تفعل هذا والله سبحانه وتعالى بلاء لهم اذ قال ربنا كذلك أي هذا الأمر العجيب كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هذا البلاء كان بسبب الفسق وانتشار المعاصي اذا من عقوبات المعاصي صعوبه الرزق الحلال هذا ما نراه الآن ان اللي عايز رزق حاله بيتعب ودي اشكاليه كبيره جدا من اكبر الاشكاليات اللي بتواجه الانسان الذي يريد أن يعمل في طاعه الله ولنصر دين الله من أكبر الاشكاليات التي تواجه قضية الجمع بين الدين والدنيا امر فعلا في غايه الصعوبه والتوفيق والسداد الأمر في غايه الصعوبه لان اكتر شيء الان بيصرف الناس عن الدين قضيه الدنيا في الطغيان المادي الذي نعيش الان في تحول المركز العالم كله حول الماد خلاص ان الناس كل الوقت كل تقييم الانسان انت بتساوي كام السي بتاعك ده اشوف انت بتساوي كام وان الحياه كلها من انت اغلب او كل المجتمعات تقريبا من بدايه تمهيد الطفل خلاص بيوجه ان الغرض الاساسي ان يكون شيء كبير في الدنيا وان يكون معاه فلوس كتير وفقط طب اي توجيه معنوي اي توجيه لاخره مش موجود قيمه الانسان المعنويه الدينيه مش موجوده الا مرهون بالله فتخيل يعني في فعلا اشكاليه في الموازنة بين الدين والدنيا وغالبا لابد ان يضحي الانسان وان يبذل لنصره دينه هذا الذي يريد ان يقدم شيء وقد يجمع الله عز العبد بين دينه ودنياه وقد يوفق الإنسان في الدنيا ويسخرها في طاعه الله سبحانه وتعالى ويجعلها سيفا مسلطا على الاعداء ويطأ موطئ في الدنيا يغيظ الكفار الكفار يختاضون من اصول بعض المؤمنين لهذه الاماكن فنشاهد ان القضيه عايزه موازنه وتوفيق وسداد ولجوء الى الله سبحانه وتعالى لان ده بلاقي نراه الان صعوبه الرزق الحلال وسهوله الحرام ممكن واحد بيتعرض عليه 10 شغلانات 9 منهم حرام كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون طيب انتشار الحرام لم يجعل ان كل الناس تسكت وان قالت امته منهم لما تعذون قوما اللهم هلكوا لما تعذون قوما لله هلكوا ايه اللي حصل الأول كيف وقع بنو اسرائيل وكيف اعتده الصفت هل مره واحده كده ولا الامر مر بتطور لو تت... لو فاكرين الناس اللي معانا من اول سوره العراف احنا قلنا من المواضيع اللي اتكلمت عنها سوره الاراف تطور المجتمعات في الفحشه وان زي المجتمعات لا تقف عند حد معين وانها بتتطور ايه اللي حصل في أكثر من روايه بعض الروايات قالت ذكر بعض المفسرين ذكر امام الطبري وغيره ان اللي حصل لأن كانت الحتان بتيجي يوم السبت فناس كانت خايفه تصطاد فناس من اللي اشتاقت الى الايه الى السمك المشوي بقى فاشتاق فقام عمل ايه قام رابط جاب سمكه اصطادها يوم السبت وربطها بحبل وسابها في المي بعدين راح يوم الاحد عامل نفسه رايح يصطاد وكده وبتاع وسبحان الله اكبر سبحان الله هو ربطها ايه في الحبل فجابها وشوى السمك فطلعت الايه ريحه سمك فجاره قال ايه ده ده انا ما شميتش ريحه سمك مشوي بقالي كذا شهر فبص على جاره لقى بياكل سمك قال له انت بتاكل سمك قال له انا ما اكلتش قال له لا انت بتاكل فاعترف قال له جبته ازاي فقال له على الطريقه انا عملت كذا كذا كذا فجاره خاف قال سينزل عليك عذاب من الله بدا اشكاليه في الفهم ان هو معتقد ان لازم العذاب ينزل فوري فجاره ساب وهرب قال لك ده اكيد هينزل عليه خف صاعقه من السماء فسبوه هرب فلما هرب قعد يوم يومين اتنين لا راجل بياكل ومزاجه عناب مفيش مش قالك طب ما انا ايه ارجع رجلي ده مع حق. احنا ما اصطدناش يوم السبت ولا حاجه احنا اصطدناه يوم الاحد فان عامل زيه فانتشر الموضوع خلاص بعضهم قال لا ده واحد دخل يوم السبت جهاره نهارا نصاد فبرضه جيرانه خافوا طلعوا يجروا فلما ما حصلش النزول العذاب رجعوا واصطدوه كمان بعضهم قال لا ده كانوا حوض بيحفروا, بيحفروا كده حياض حض يجي السمك يوم الجمعه يوم السبت يوم واقع يروحوا يحفظوا الحطه يوم الجمعه ويحطوا الشباك بتاعتهم يوم الجمعه يجي السمك يقع يوم السبت يطلعوه لحد قدام الناس احنا رحنا نصطاد الجمعه ورحنا نصطاد الحد ما رحناش السبت ومنهم من قال لا ده السبت ده احنا اللي اخترناه مش ربنا اللي اختاره فعادي من حقنا نغيره وبدا التاويل في شرع اللازن في ناس بتؤول الشرع حتى يناسب الواقع وفي الناس تضغط على الواقع عشان يناسب الشرع الرباني اللي هو بيحاول انه يخلي الواقع هو القريب موافق للشرع مش العكس انه يغير الشرع موافق للواقع الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا محمد صلى الله عليه وسلم كنا تلقفنا على الروايات المختلفه اللي ذكرت كيف اعتدى بنو اسرائيل في السبت فكنا منهم من اعتدى جهارا ومنهم من ذهب ليصطاد خفاء يوم الجمعه ويضع السمك يبيته في البحر ثم يصطاد مره اخرى يتظاهر بالاصطياد يوم الاحد ومنهم من ذهبوا مجموعات وضعوا الشباك شاهد ان الامر مجموع الروايات ان الامر بدأ خفاء ثم جهارا ثم بعض الروايات قالت حتى باعوه في السوق يعني الموضوع بينتشر زي زفاله فاحشه قالوا جدنا عليها يا ابانا وبعدين والله امرنا به الاول تبقى فاحشه بعد كده ضغط مجتمعي بعد كده تبقى تقاليد بعد كده تبقى قديم تطور وتكلمنا أيضا كيف تطورت المجتمعات في محاربه الانبياء في صوره العرب فكيف ان من مجموعه الرويات كان الأمر خفاء ثم جهرا ثم خلاص يباح في السوق حتى مش محتاج يروح يسطاط كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون لما انتشر الامر بالرغم من انتشار الأمر واحتياج هؤلاء الذين قاموا بالامر عفوا نعمك احتياجهم بالرغم من احتياجهم لهذا السمك إلا انهم جاهدوا انفسهم وقاوموا بالامر عفوا نعمك واثقلت امه منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره إلى ربكم ولعلهم يتقون جماهير المفسرين ان المجتمع انقسم إلى ثلاثة اقسام جمهور المفسرين ان المجتمع انقسم إلى ثلاث اقسام قسم راى ان هؤلاء الذين وقعوا في هذه المعصيه لن يعودوا إلى الإيمان ولن يقبلوا النصحه وقيل انهم جربوا معهم اكثر من مره فلما فلما وجدوا اصرارهم على المعصيه لم يقوموا بالأمر بمعروف ونهي عن منكر لانهم راوا ان هذا أمر لا يفيد وتضييع للأوقات ولا يفيد شيء قسم ثاني اصر على الاستمرار في الامر المعروف والمنكر اصر ان هم يستمروا في الامر المعروف وانها منكر وانهم كانوا يذهبون كل فتره ويقولوا اتقوا الله الله عز وجل قد ينزل عليكم عذابا اتقوا الله مهما تاخر العذاب ليس معنى ان الله جل لم يعاجلكم بالعقوبه انه لن ينزل عليكم عقوبه ان الله عز وجل يمهل ولا في الامر المعروف والمنكر والقسم الثالث الذين وقعوا في المعصيه هؤلاء كانوا الاكثر اللي اصروا واستكبروا استكبارا وكانوا يصطادوا فكانوا يصطادون يوم السبت أو كانوا يصطادون وكانوا يحتالوا لما انقسم المجتمع ثلاثة اقسام القسم الذي كان لا ينمر المعروف ولا المنكر وكان لم يقارع المعصية ذهب الى القسم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما تعظون قوما ما الفائده انتم تضيعون الاوقات لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا ليه بتعملوا كده وبضيعوا وقتكم ليه قالوا معذره الى ربكم نطلب العذر من الله حتى إذا سالنا يوم القيامة ماذا كنتم تفعلون نقول يا رب كنا نائموا عفوا عننا منكر ولكن قومنا اعرضوا عنه ولا علمهم يتقون جايز فرض من من هؤلاء الالوف المولى فرض واحد جايز يرجع ولا علمهم يتقون ده جماهير مفسيه بعض المفسرين قله واول اظن من قايل الكلام ده الكلبيه من المفسرين المتقدمين قال لا هما فريقين بس قسم كان بيامر معروف ونكر وقسم وقع في المعصيه قال طب هو مين اللي قال لما تعبون قوما ان الله هو لكم مين اللي كان بيكلم مين قال ده القسم, القسم الفاجر اللي وقع في المعصية رايح يستهزئ مع القسم الثاني المؤمن ويقول له ولما احنا كده كده ربنا هيوليكنا ما تضيعش وقتك معانا راح يقول له لما تعذبون قوما مش احنا ربنا هيعذبنا خلاص ما تشغلش بالك بينا بقى روح شوف مصلحتك لما تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد راح يعني قسم اللي وقع في النصيه هو اللي رايح للقسم اللي امام معروف ان ممكن يقول له ما تضيعش وقتك معانا مش انت بتقول ان ربنا هيعذبنا ما تشغلش بالك بقى وفاهمين القول الثاني لكن القول الثاني ده يعني في اشكال ان قالوا معذرة إلى ربكم كان متوقع لو هو اللي بيكلم يقولوا ويقول بعد ذلك ولعلهم يتقون فواضح ان بيتكلموا عن قسم ثالث زي ما تقولوا اللي عليه جماهير المفسرين فهو الارجح ان هما ثلاث اقسام فلما نسوا ما ذكروا به طيب هما ثلاث اقسام القسم الذي قال لو اخترنا ان هما ثلاثه على راي جمهور المفسرين هو القسم اللي راح للام المعروف ان وقال له ليه ما تعبرنا قوم القسم ده كويس ولا وحش يعني القسم ده هل من اللي ربنا نجاه لما يجي فلما عتوا وعملوه عن أو و... فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء هل الاثنين نجو والثالث اللي وقع في المعصيه هو اللي اهلك ولا ربنا سبحانه وتعالى نجا فقط الامر المعروف عن المنكر والساكت عوقب معه العلماء اختلفوا على ثلاث اقوال ان هم اهلكوا مع اللي وقعوا في المعصيه أن الساكتين عن النهي عن المنكر وعن الامر المعروف اهلكهم الله عز وجل ودول قله من المفسرين يختاروا القول ده وقسم قال رجح ان ربنا نجاهم ربنا نجاهم قال واحد منهم في بعض الاثار عن ابن عباس انه كان يرى انهم هلكوا وكان يبكي كلما قرأ هذه الايه وكان ابن عباس كثير الانشغال بهذه الايه كان يقف كثيرا ويسال ويسال اكثر من تلامذته ويسال اكثر من واحد يسال عكرمه ويتساءل ويقول يا ليت شعري ان كان مشغول يعني بيقول نحن راينا منكر وسكتنا ده ابن عباس امال فتخيل كان هذه الايه تستوقف ابن عباس كثيرا كان يتساءل ويتناقش فيها ويتذكرها مع تلامذته ومن تواضع ابن عباس تقول ان عكرمه لما اقنعه ان ربنا نجاهم كساهو برده وكساهو حله اداله هديه لانه كان خايف ابن عباس خايف انه يعاقب فالقسم مرجح ان ربنا نجاهم أجههم قال تابون ربنا جههم ليه الا ان هما دول راحوا كانوا بينهوا عن المنكر وكانوا بينهوا عن السوء لكن بعد فتره راوا بس من باب المصالح والمفاسد اختلاف وجهات نظر في قسم قال نستمر في نعمل قسم قال ملوش لازمه يعني قسم قال نستمر وهنا بيحدث بعض الخلافات زي ما قلنا في قصه سيدنا هارون مع سيدنا موسى ان في قسم بيرى استمرار الامر استمرار الامر بمعنى ممكن ان الامر ملوش قيمه خلاص ان ده من تضييع الاوقات خلاص قسم ثالث قال وده مال ابن كثير قال لما سكت سكت الله عنه من جنس العمل اللي تكلموا ربنا نجاهم واللي وقعوا في المعصيه ربنا اهلكهم واللي سكتوا سكت الله عنه فسيظل الخلاف قائم إلى يوم القيامه وده بيفيد ان الانسان يضل على وجل ان الإنسان الذي لا يامر بالمعروف ولا ولا ينهى عن المنكر يكون على وجل ويتساءل نفس التساؤل بتاع ابن عباس يا ترى حصل لهم عشان يكون ده حافز ان الانسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واضح فلما نسوا ما ذكروا به طول الامد بيخلي الناس تنسى الدين تنسى ان في حاجه اسمها حلال وحرام تنسى ان المفروض قبل ما يعمل حاجه يسال هي حلال ولا قبل ما حاجه في البيع والشراء امر معين قبل ان يقدم على شيء لا تقدمه بنادى الله ورسوله قبل ان يقدم على شيء لابد ان يستل هذا الامر يرضاه الله حلال ام حرام فلما نسوا نسيوا ان كان الصيد في السبت حرام الامر بقى منتشر لدرجه ان المجتمع تناسى وظهرت خلاص اجيال ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين واصبح السمك يباع في السوق عيانا يوم السفت خلاص فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس وبئس فيها اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي شديد يقال فيه معنى الفقر والشده والقوه اخذنا الذين ظلموا بعذاب بقيس بما كانوا يفتقون فلما عتوا عمنه عن لأن هنا كان في عتوه وفجور ان هم انتقلوا من مرحله الصيد في الخفاء إلى المجاهره فلما عتوا عملوه عنه قلنا لهم كونوا قرادات الخزي طيب بعض المفسرين وده الأكثر عايز ركزوا معايا عشان نخلص قال ان الايتين بنفس المعنى واخذنا اي 165 فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس ما هو العذاب البئيس قلنا لهم كنوا قردات خاسئين ففالآيه 166 تفسير وتوضيح للايه 165 ده قول غالب المفسرين اللي رجحه الطبري وغالب المفسرين ان عذاب بقيس هو هو كونوا قرة الخصيم إذا مختري قال وتابعوا كثير من المتاخرين قال لا ان لما نسوا ما ذكروا به اصيبوا بحاله من الفقر والشده وأنزل الله عز وجل عليهم عذاب معين ليه ربنا عمل لهم كده حتى يعودوا فلما طال عليهم الأمد واستمروا على المعصية بالرغم من وجود العذاب البقيس واستمروا في الاصطياد ومثبت قلنا لهؤلاء كونوا قرة الخصيم فمروا بمرحلتين قالوا ان 165 ده عذاب و166 ده عذاب ثاني واضح فبعضهم قال ان الايه 166 الكون قرات الخاصين تفسير للايه السابقه وتوضيح وقالوا لا بعض المفسرين قال لا ليست تفسير ولكن هي مرحله أخرى وعذاب آخر لما اصروا واستكبروا استكبر واضح الفرق ما بين القولين واخذنا الذين ظلموا بعذاب بقيس بما كانوا يثقون فلما عتوا عما نهوا عنه على الراي الثاني أي بعد نزول العذاب البقيس نزول العذاب الشديد استمروا في العصيان فقلنا لهم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين ولا ياذبن لك موسى يقول الله عز وجل لبشر كونوا قردا فيكونوا قردة هذا المشهد العجيب الذي يتحول فيه الناس الى قردا بالفعل والراجح واللي عليه الجماهير انهم اصبحوا قردا بالفعل يعني بعض المفسرين قال ده مسخ نفسي واستبعد ان يحدث هذا ودي اشكليه برضو تفسير القران تحت ضغط الماديه المعاصره ونخايف يقول ان اصبحوا قردا يقول لك طب وازاي حصل ذلك بعض المتأخرين زي رشيد رضا وتاثر بشيخه محمد عبده في المساله دي انه غالب المعجزات اللي في القران كان بيحاول ان يشوف لها مخرج مادي متوافق مع القوانين الطبيعيه المعاصره وان مثلا الطير ابابيل دي عباره عن جراثيم وان فلق البحر ده عباره عن المد والجزر كان بيحاول ما ايه عقلية يصادمش عقليه المعاصر ده قدره من الملك سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى فقال لهم كونوا قردا فاصبحوا قردا في الشكل والشعر والهيئه بكلمه منه سبحانه وتعالى فليغفل الانسان ان يعاقب وان يمسخ هذا المسخ ولعاذ بالله فإذا مسخهم الله بصورة حقيقيه واصبحوا القرادة فقد تمسخ نفسيه الإنسان ولعاذ بالله ويصبح كما سياتي معنا مثال فمثله كمثل الكلب ولعاذ بالله المره القديمه باذن الله عز وجل تخيل ان إنسان يعاقب فليخشى الإنسان من صدور هذه العقوبه فيه تصدر هذه العقوبه وذلك بسبب انهم احتالوا على الشرع اذن قال نبينا نهانا ان نكون كاليهود ولا نتعدى حرومات الله بادنى الحيل بادنى الحيل نتعدى حدود الله وان نفعل كما فعل اليهود بالحيل انهم كانوا بروحه معتقدين وبيحتالوا على ربنا يحط الشبكه يوم الجمعه ويشيلها يوم الحد او يجيب السمكه يصطادها ويربطها ويسيبها في البحر يحتالون على من يحتالون على من ذلك في معاصي ممكن واحد يستغرب يعني اكلت حوت تمسخهم قرده زي قال الحسن البصري اكلوا او خبا اكله وشدها ذلا في الدنيا واثقلها عذابا يوم القيامة القضيه مش اكله القضيه في نوع المعصية نوع المعصيه انه احتال مش مثلا ضعف مرة واصطاد وندم وبكى لا زي ثاني ادم لما اكل من الشجره هو مش كده ده احتال واصبح الموضوع اصرار وبعدين كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صيغه المضارع ده استمر لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى واسالهم عن القضيه التي كانت حضره البحر إذ يعدون صيغه المضارع ده الامر بقى بالنسبه لهم مستمر يعدون في السبت ده استمروا في هذه المعصيه فترات من الزمن وحذرهم وأمرهم القوم امرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر وبرغم ذلك اعرضوا في القضيه في نوع المعصيه الله يريد ان انسان يحتال على الشرع او يبدل الشرع لكن اللي قبلها على طول فبدلوا انزل الله ريدج هنا لما احتالوا كانت العقوبه انهم اصبحوا قرده والعاذ بالله انت فرحان بعقلك وبتحتال انت تمسك قرد والعاذ بالله قلنا لهم كونوا قرده خاسيه فلما عاتوا وعملوه عنه قلنا كن... كن لهم كونوا قرة عين من عجائب المفسر بعض المفسر المعاصرين حقيقه وده امر ايضا في هزيمه نفسيه ان يقولك ده بيدل ان الانسان اصله قرد وده بيدل ايه بتدل على داروين والتطور وده امر عجيب فعلا ان يكون مثلا نظرية منتشرة في العالم فاحنا نخضع لها ونؤول القران ليناسبها وده امر عجيب جدا ان وزي ما قلت للاسف خطوره الهزيمه نفسية اتكلمنا في مساله كما لهم اله ان مساله إن احنا عايزين نقلب وخلاص احنا عايزين نقول ان القران بتاعنا على فكره بيثبت نظريه التطور بدليل ان ربنا قال كونوا قرذان خصيه امر عجيب جدا من بعض المعاصرين غفر الله لهم اللي وقع في هذا الأمر ما شاء الله ان يستعملنا وان يفقهنا في كتابه وان نستعملنا نصرته دينه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه والعحمك اشغر ان تستغفرك يطوب لك